اثنان استمع إلى النص وأعد العبارات التي تحتها خط ثم اكتبها في دفترك روحي فداء لوطني إن الوطن مقدس وكل أجزاء ترابه مقدسة من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه أنا أحب وطني كثيراً لأن الوطن دارنا وملجأنا نحن حماة الوطني من الأعداء أنا وفي لوطني لأن حب الوطني وفاء وفداء أنا قوي مع وطني روحي فداء لوطني